وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفيه وما جعل أزواجكم لما تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعي ذاءكم أبناءكم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 وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَزَائِكُمْ مَعْرُوفاً كان ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وإِذَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقًا هُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِمَرْيَبٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا وَلِيْبَارَة ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا مدى أيها الذين آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 هنا لكبتُ لي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا وإذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرضا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة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 ولو دخلت عليهم من أقطارها كم مسؤول الفتن لا آتواها لا آتواها وما تلبث بها إلا يسير ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يوون الأدمار وكان عهد الله مسولا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 يوم ولا نصير آتى، وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَ إلَيْنَا، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَ إلَيْنَا، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلَّا قَلِيلًا أشِحَّةً عَلَيْكُمْ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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله قالوا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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي اللَّهُ الصادقين بصدقهم ما يعذب المنافقين إن شاء. ويعلب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم يلالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا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 وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لاعزواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعلن فتعلن امتكن واسرحكم نسرا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ إِن كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ الَّتِي بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين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 وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَأَذْكُرْنَا مَا يُتَلاَ فِي بُلُوَاتِكُنَّ إِنَّمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَقِيْفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتِ والمتصدقين والمتصدقينَ والمتصدقاتِ والصائمينَ والصائماتِ والعافينَ فروجهم. والحافرين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم نعفراً وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قب الله ورسوله أمراً أي يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن وَرَسُولَهُ الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ مَا كَانَ عَلَى الْنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَنَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا قُدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولاكِر رسول الله ولاكِر رسول الله وخاتم النبّين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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عدتهن تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن نسراحاً جميلة يا زائِه النبي إن أَحْلَ اللَّهَ لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ وبنات عمك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 وَدَعْ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَّ وَتُؤْيِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ يَتَوَلَّ وَيَمْنَعْ عَذْمَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَلَكَ أَدْنَىٰ أَنْتَ قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَلَا يَحْزُنُكَ وَيُضْغَىٰ وَيَرْضَيْنَ, ويرضين بِمَا آتَيْتَهُمْ إِنَّ كُلَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بين من, من أزواج ولو أعجبك حسنون إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ذائِن يؤذن لكم إلى طعام لا تدخلوا بيوت النبي إلا ذائِن يؤذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إنا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 ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن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 النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدهين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى ما أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينه لنغريانك بين لنغريانك بين ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا متقتلا سنه الله في الذين خلو من قبل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 نا أطعنا سادتنا وكبراؤنا فأضلون السبيل ربنا ما آتين ضيعين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلموا موسى تبروا الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا عينها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم